111. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا 112. ملعونين أينما أُخِذُوا أخذوا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 111. يوم تقلبوا ذوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 112. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَا وَمِلْعَنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيها 112. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 113. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 119. إذا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأسفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. 111. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وَكَانَ وكان الله غفورا رحيما 112. بسم الله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 117. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب 118. لا يعزر عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا سورة إلا في كتاب مبين ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل نُّذِلُّكُمْ عَلَىٰ رجلي 117. وننبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد 118. أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب